واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار جنبنا الله واياكم البدعه والضلاله والنار كما نساله سبحانه الهدايه والاخلاص والقبول والجنه اما بعد فيا ي ه ا الاخوه الكرام نظرا لهذا الواقع المريري الذي نحياه وتلك الفتن المتواكبه المتراكمه نسال الله ان يسلمنا منها وان يعصمنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ارى ان اتوقف شيئا ما عن تكمله دروس التفسير وساعاول ان شاء الله تعالى تفسير سوره النور لا سيما وقد حوت كثيرا من الاداب والفضائل والاخلاق لكننا باذن الله تعالى نتناول بعض الاصول المهمه التي تلزم كل مسلم على كل مسلم ان يتعلمها فضلا ً عن طالب العلم فهذه أ ص و ل م ن ه ج ي ة يسير عليها العبد في حياته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهذه ا ل أ ص و ل طريق صحيح ل ل ن ج ا ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فمن رام ا ل س ع ا د ة و ا ل ن ج ا ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة عليه أ ن يفهم تلك ا ل أ ص و ل و أ ن يسعى جاهدا في تحقيقها إ ذ ا ل ع ب ر ة ليست ب ا ل م ع ر ف ة فحسب و إ ن م ا العلم المصحوب بالعمل لذا كان معنى الهدى أ ن يرزق العبد العلم النافع والعمل الصالح ف إ ذ ا قيل فلان من المهتدين فمعناه أ ن ه صاحب علم نافع وعمل صالح ف ا ل ه د ا ي ة هي العلم النافع والعمل الصالح ن س أ ل الله أ ن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا و أ ن يهدينا و إ ي ا ك م صراطه المستقيم ولا شك أ ن م ع ر ف ة تلك ا ل أ ص و ل التي توصل إ ل ى سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم من ا ل أ ه م ي ة بمكان إ ذ العبد بلا ه د ا ي ة لا ق ي م ة له ولا وزن والعبد إ ن م ا يكمل أ و يرفع قدره أ و تزداد مكانته أ و يكون صاحب م ك ا ن ة أ و شيء إ ذ ا كان صاحب هدايه هذا هو الميزان الصحيح المعتبر للرفعه و ا ل م ن ز ل ة لذا ليس من عجب أ ن ن ا ن س أ ل الله عز وجل في صلواتنا في كل ر ك ع ة من الركعات قائلين اهدنا الصراط المستقيم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 فطلب الهدى مطلب شرعي ومقصد عظيم إ ذ هو و س ي ل ة ثم هو مقصد كذلك ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى إ ذ هو موصل إ ل ى ع ب ا د ة الله وهو بمعنى ع ب ا د ة الله سبحانه وتعالى إ ذ معنى ا ل ه د ا ي ة كما تقدم ما يشمل العلم والعمل ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في غير ما حديث طلب الهدى من الله سبحانه وتعالى فثبت عنه أ ن ه دعا ربه وكان يقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى وثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه علم حفيده الحسن بن علي رضي الله عنهما أ ن يقول في, أي في دعاء الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال له قل اللهم اهدني وسددني, اللهم اهدني وسددني. واذكر د بهدايتك هدى الطريق وبسداد السهم د ا السهم تسدده حتى يصل إ ل ى الهدف فقل اللهم سددني واوصلني إ ل ى الهدف و ه د ن ي كما تريد أ ن تهدى إ ل ى الطريق فأحالنا إ ذ ا كان يمشي يريد أ ن يصل إ ل ى مكان معين وهو لا يعرف هذا المكان الذي يصل إ ل ي ه ف إ ن ه يتلمس كل من يواجهه وكل من يقابله حتى يصل إ ل ى مراده وحتى يصل إ ل ى هدفه المطلوب وهكذا على المسلم أ ن تكون حياته كلها م ن ص ب ة على تصحيح ا ل ه د ا ي ة وتحقيق ا ل ه د ا ي ة وتثبيت ا ل ه د ا ي ة لذا فليس هناك أ ح د البته يستغني عن طلب الهدايه ل أ ن قوله إ ه د ن ا الصراط المستقيم من معانيها تثبيت الهدايه ومن معانيها م ع ر ف ة ما خفي علينا من أ م و ر الهدايه ل أ ن العبد قد يهتدي في أ ب و ا ب ولا يهتدي في أ خ ر ى ف أ ن ت تطلب من الله ا ل ه د ا ي ة ا ل م ط ل ق ة ا ل ع ا م ة ا ل ش ا م ل ة ا ل ك ا م ل ة التي تكفيك في د ن ي ا وبها تسعد في أ خ ر ى فاذا هديت الى الصراط المستقيم في الدنيا كنت من المهتدين للصراط المستقيم في ا ل آ خ ر ة الذي هو أ ح د من السيف و أ د ق من الشعر فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار على, على الصراط المستقيم في ا ل آ خ ر ة هذا شيء مما يتعلق بطلب ا ل ه د ا ي ة هناك أ ص و ل وضعها أ ه ل العلم واستقوها من كتاب الله ومن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بلا تعصب وما إ ل ى ذلك من هذه ا ل أ م و ر التي تصيب كثيرا من الناس فتكون سببا في صدهم عن المنبع الصافي من كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه ا ل أ ص و ل أ ن طريق الحق واحد و أ ن الحق لا يتعدد هذا أ ص ل ق ر ي ر ه أ ه ل ا ل س ن ة أ ن طريق الحق واحد أ ن الطريق إ ل ى الله عز وجل واحد و أ ن الحق لا يتعدد فالطريق الموصل إ ل ى الله طريق واحد من ص ا ر عليه وصل ومن ترك هذا الطريق فذهب عنه ي م ن أ و يسره ضل السبيل و ا ل أ د ل ة على ذلك ك ث ي ر ة قال الله سبحانه وتعالى و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن س ل ي ل ه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثبت في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا م س ت ق ي م ة ثم خط خطوط خطوطا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الخط المستقيم هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل أ ي هذه الخطوط عن اليمين وعن اليسار وهذه سبل على كل واحد منها وفي لفظ على ر أ س كل واحد منها شيطان يدعو إ ل ي ه ا ثم ق ر أ هذه ا ل آ ي ة وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وعلى ذلك فالمقوله الشائعه التي يقولها ويرددها بعض الناس قائلين ان الطريق إ ل ى الله بعدد الانفاس فكل من رام الوصول الى الله وصل باي طريق المهم أ ن يريد الوصول هذا كلام خاطئ وكلام باطل وليس بصحيح. اذ ليس كل من يريد الحق يصل اليك ولذا رضي الله عن ابن مسعود اذ قال كم من مريد للخير لا يبلغه ا لا تصدح العمل حتى تكون هذه ا ل ن ي ة م و ا ف ق ة لهذه النبي صلى الله عليه واله وسلم إ ذ ن الطريق واحد طريق الحق واحد والحق لا يتعدد بمعنى لا يمكن أ ن يكون في ا ل م س أ ل ة ح ق ا إ ن م ا هو حق وراثق قال الله فماذا بعد الحق إ ل ا الا الضلال ف أ ن ا تصرف فعلى ذلك مثلا إ ذ ا ر أ ي ن ا م س أ ل ة من المسائل حكم الله في هذه ا ل م س أ ل ة واحد إ م ا أ ن ه حرام أ و مكروه أ و جائز على حسب الحكم إ م ا أ ن ه واجب م س ت ح ب مباح لكن بعض العلماء يقول إ ن ه واجب وبعض العلماء يقول إ ن ه مستحب وبعض العلماء يقول إ ن ه مباح بعض العلماء يقول إ ن ه حرام وبعضهم يقول إ ن ه مكروه وبعضهم يقول إ ن ه حلال هل معنى ذلك أ ن الحق متعدد أ ن الله عز وجل حكم في نفس ا ل م س أ ل ة وبنفس ا ل ص ف ة و ا ل ه ي ئ ة و ا ل ص و ر ة والملابسات ب أ ن هذا حرام ومكروه ومباح في وقت واحد محاس والحق واحد يا حرام يا مكروه يا حلال يا واجب يا مستحب لكن اختلافات العلماء منهم هم في فهمهم للنصوص الشرعيه هم يصيبون ويخطئون لكن المصيب للحق واحد الذي يصيب الحق منهم واحد لا يتعدد لكن هناك فرق بين أ ن نقول الذي يصيب الحق واحد والذي يصيب ا ل أ ج ر واحد فرق الذي نقوله الذي يصيب الحق واحد والذي يصيب ا ل أ ج ر كل ا ل م ش ت ه د ي ن أ ك ر ر فرق بين ان نقول الذي يصيب الحق واحد والذي يصيب ا ل أ ج ر واحد لا نحن نقول الذي يصيب الحق واحد هو واحد يعني فريق من العلماء قالوا كذا, وفريق من العلماء قالوا كذا. اما ان هؤلاء على الحق و إ م ا أ ن هؤلاء على الحق لكن كيف يكون الحق أ م ر ي ن مختلفين م ت ض ا ض ي ن يعني ك و ن الحق واجب وفي نفس الوقت حرام واجب وفي نفس الوقت غير واجب كيف يكون لكن هؤلاء المجتهدين معذورون م أ ج و ر و ن المصيب منهم له أ ج ر ا ن والمخطئ منهم له أ ج ر واحد لكنهم جميعا ليس معنى أ ن ه م اجتهدوا انهم جميعا أ ص ا ب و ا الحق كلام يعني أوضح المسألة واضح أوضح يعني أقرأ ا ل آ ن مثلا في م س أ ل ة من المسائل قال عالم من العلماء هذا واجب و ا ل آ خ ر قال ليس بواجب هل يصح عقلا طبعا الشرع دلل على أ ن الحق واحد وساتي بمزيد من ا ل أ د ل ة إ ن شاء الله لكن أ ي ض ا دل العقل على ذلك هل يمكن أ ن الله عز وجل يحكم في ا ل م س أ ل ة الواحد يقول هي واجب ومش واجب فبالذال واجب ومش واجب ما حرام ومش حرام إزاي ومش ومش هي أدصح أدصح لا هو حجم الاثنين يا واجب يا مش و ا ج يا حرام يا مش حرام لكن ا ل ل ي قال هذا الكلام هو أ ح د أ م ر ي ن اما أ ن ه جاهل فلا يجوز له أ ن يتكلم ا ب ت ل ا ء لا يجوز له أ ن يقول حرام وحلال هذه ليست مهنته وليس له بذلك ص ل ة وليس أ ه ل ا ل أ ن يتكلم و إ م ا أ ن يكون مقلدا ف ش أ ن المقلد أ ن يسكت ويسكت عنه هو يسكت ويسكت عن م ح ت ش يكلمه لينه ل أ ه وخلص قلت على شرط ان يقلد من هو أ ه ل للاجتهاد أ م ا المجتهد فنقول له منكم من أ ص ا ب الحق ومنكم من أ خ ط أ الحق رجل عالم عنده آ ل ا ت الاجتهاد وعنده ا ل م ع ر ف ة ب ا ل أ ص و ل وبقواعدها وبمناطاه ا ل ا د ل ة وكيف يقدم ويؤخر وبالقياسات وما إ ل ى ذلك نقول له إ م ا أ ن تكون مصيبا و إ م ا أ ن تكون مخطئا فان إ ن كنت م ص ي ب وإن كنت مخطئا فلك أ ج ر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا اجتهد الحاكم ف أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن و إ ذ ا أ خ ط أ فله أ ج ر واحد إ ذ ا أ ص ا ب له أ ج ر ا ن و إ ذ ا أ خ ط ا له أ ج ر واحد إ ذ ن هو م أ ج و ر مع أ ن ه مخطئ إ ذ ا لما نقول يا جماعه المذهب خ ط أ لا ي ش واحد يقول انتو خلاص كفر ذ ا يولا ك العلماء سفه العلماء لا فرق فرق بين أ ن يقال هذا القول خ ط أ وبين أ ن يقال إ ن العالم القائل به على خ ط أ كلا هو مصيب أ و هو له أ ج ر هو مصيب من حيث ا ل أ ج ر لا من حيث إ ص ا ب ة الحق هذه م ه م ة أ ن الحق واحد لا ي ت ع د لماذا أ ق و ل هذا الكلام ل أ ن بعض الناس يقول ا ل م س أ ل ة و س ع ة ويروي عن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حديثا وهو باطل لا يصح عنه اختلاف أ م ت ي ر ح م ة وهذا غير صحيح لما ذ ا ل أ ن الاتفاق هو ا ل ر ح م ة من قال إ ن الاختلاف هو ا ل ر ح م ة الاختلاف لا يقل عنه إ ن ه ا ل ر ح م ة و إ ن م ا الاتفاق هو ا ل ر ح م ة قال الله سبحانه ولا يزالون مختلفين إ ل ا من رحم ربك فقوله ولا يزالون مختلفين إ ل ا من رحم ربك هذا يفهم منه أ ن الله إ ذ ا رحمهم جعلهم متفقين لم يجعلهم, لم يجعلهم مختلفين و إ ن م ا التعبير الصحيح أ ن يقال إ ن اختلاف المجتهدين أ و إ ن أ ق و ا ل المجتهدين ر ح م ة لهم و ل أ ت ب ا ع ه م بمعنى أ ن ه م هم معذورون فيما اجتهدوا فيه ومن تبعهم معذور فيما تبعهم عليه ل أ ن ه لا يعرف أ ي ن الحق ولكن معنى ذلك أ ن ه إ ذ ا استبان لك الحق وعرفت الوجه الصحيح فلا يجوز لك أ ب د ا أ ن تترك هذا القول الحق لقول من قال كائنا من كان أ ي ا كان ق د ر ه و أ ي ا كانت م ن ز ل ت ه ولذا قال الشافعي رحمه الله أ ج م ع ت ا ل أ م ه انه من استبانت له س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أ ن يدعها لقول قائل ايا كان و كما قال رحمه الله تعالى ولذلك قال له قائل هذا الحديث فذكر له حديثا عن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال للشافعي تعرف هذا الحديث تقول ب قال نعم هذا حديث صحيح قال تقول به يعني أ ن ت يا شافعي مذهبك هو هذا الحديث فقال له سبحان الله أ و ر أ ي ت في عنق ذ النار أ ن ت شفتننا ي ن ع ب ذو النار تقول قال رسول الله ثم أ ت ر ك قول رسول الله إ ذ ا ر أ ي ت م أ ن ن ي أ ق و ل قال رسول الله كذا ولا أ خ ذ بقول رسول الله فاشهدوا اني مجنون فاشهدوا أني مجنون وهو الذي قال إ ذ ا ر أ ي ت م قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فرموا بقول عرض الحائط وقالها أ ب و حنيفه قال أ ب و حنيفه وغيره إ ذ اذا صح الحديث فهو, فهو م ه ب ي إ ذ صح الحديث فهو مذهبي فشهدي من ذلك أ ن طريق الحق واحد لا يتعدد ف ا ل آ ن حينما تنظر إ ل ى ا ل أ ف ك ا ر التي على ا ل س ا ح ة والى تعدد ا ل أ ف ك ا ر وتشتتها وتشرذمها لا تقل هؤلاء, هؤلاء على الحق وهؤلاء على الحق هذا امر مسلم به انه خطا اذا انت قلت ارتداء هؤلاء على الحق وهؤلاء على الحق وكان الاختلاف اختلاف تضاد يعني هناك اختلاف لا يكون اختلاف تضاد انما يكون من خلاف التنوع يعني هذا قال بقول وهذا قال بقول وكله وارد عن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس هذا د خ ل ا في محل النزاع مثلا ورد عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع د ة استفتاحات يعني ذكرت استفتاح منذ قليل أنه ك اللهم ن ي ق و ا ل رب جبرائيل مثلا ورد عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياك ورد عنه سبحانك اللهم وبحمدك ورد عنه وجهت وجهي للذي فطر ت س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض لو أ ن رجلا أ خ ذ بهذا الاستفتاح و ا ل آ خ ر أ خ ذ ه ا بهذا الاستفتاح لا تتريب عليهم هذا ل يسمى خلافا اختلاف تنوح في ر و ا ي ة ب ذ ك ر إ ن ك حميد مجيد وفي ر و ا ي ة بدون ذ ك ر إ ن ك حميد مجيد ل حرج كل هذا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من خلاف التنوع لكن الذي اتكلم عنه خلاف التضاد إ ن ي تجد واحد في ا ل س ا ح ة ا ل م و ج و د ة يقول لك هذا حلال ما فيش في إ ش ك ا ل يعني مثلا طبعا إ ذ ا نظر تكلمت في ا ل ع ق ي د ة فالامور و ا س ع ة و ك ث ي ر ة لكن س أ ر ج ئ الكلام عنها إ ن شاء الله لانها تحتاج إ ل ى شيء من ا ل ت أ ص ي ل والتقعيد لكن مثلا في أ م و ر المعاملات بعض الناس أ ف ت ى ب أ ن معاملات البنوك ح ل ا ل و أ ك ث ر العلماء قالوا إ ن معاملات البنوك ر ب ا و ي ه رباه ذ ه معاملات ر ب ا و ي ة ماجيش تقول دور صح ودور صح كيف ايش واحد يطلع للناس على الفضائيات مثلا يقول والله اختلاف العلماء ر ح م ة يا اخواننا وبعدين عادي تاخذ انو بول حلال ماشي بول حرام ماشي طب هو زي بقول حلال حرام ماشي يعني ربنا أ ح ل ولا حر م وربنا قال واحل الله البيع وحرم الربا كيف ستجعل الشيء حلالا وحراما في نفس الوقت لكن يقال منهم ن قال كذا من ه من قال كذا الذي يستظهره ا ل إ ن س ا ن الراجع لديه الحق الذي أ د ي ن الله عز وجل به كذا وممكن و أ ن ا بقول الكلام ده أ ك و ن أنا مخطئ وممكن أ ك و ن ايه مصيب لكن ما ينفعش إ ن أ ن ا أ ع ر ض للناس إ ن ي ما فيش إ ش ك ا ل تخذ ذ ب ك الحق ماشي ماشي ما بكذا هكذا ا تخذ واحد لا يتعدد ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أ ب و داود في سننه من حديث م ع ا و ي ة رضي الله عنه وله شواهد ع د ي د ة من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عمر وغيرهما عن الا ن ب ي صلى ل ل عليه وسلم ه أنه ق ان ل ألا إ أ ه ل الكتاب من قبلكم قد اختلفوا على ثنتين وسبعين ف ر ق ة وان امتي هذه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار وواحده في الجنه وهي الجماعه كلها في النار كلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار الا و ا ح د ة هي التي في ا ل ج ن ة من هي هي ا ل ج م ا ع ة وجاء في ر و ا ي ة ابن عمر في بعض الطرق قال هي ما أ ن انا عليه وأصحابي هي أ ما أنا عليه و أ ص ح ا ب ي و ح س ن هذا الطريق العلماء بالشوائب أ و كثير منهم بالشوائب إ ذ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر لنا أ ن ا ل أ م ة ستفترق على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كل ف ر ق ة لها م ن ح ة كل ف ر ق ة لها أ ص و ل كل ف ر ق ة لها قواعد كلها في النار ليس معنى قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كلها في النار أ ن ه ا ك ا ف ر ة لا بل قال ك ا ف ر و ن من أ ه ل العلم إ ن المراد بقوله كلها في النار يعني تستحق النار لكن قد يدخلها الله النار وقد لا يدخلها و إ ذ ا دخل منهم ن دخل النار ف إ ن ه لا يخلد فيها ما دام من المسلمين كلمتان ا كلها في النار زي مثلا نقول العاصي يدخل النار هل كل ا ل ع ص ا يدخلون النار ما حكم العاصي ما حكم مرتكب ا ل ك ب ي ر ة إ ذ ا كانت ا ل ك ب ي ر ة دون ا ل ش ر والكفر الاكبر ما العقل نقول أ م ر ه مفوض إلى الله. أمره الى ل ل ه أمره إ الله إ ن شاء عفا الله ع ن عفا ع ه إ ن شاء أ ن يعفو الله ع ن عفا ع ه و إ ن شاء أ ن يعذبه عذبه لكنه إ ن عذبه ف إ ن ه لا يخلده في النار إ ذ ا ي خ لا د في ل ن ا إذا ر موحد يخلد في النار موحد فقوله وستفترق أ م ت ي ا ل م ر ب ا ل أ م ة ه ن ا أ م ة ا ل إ ج ا ب ة ولا أ م ة ا ل د ع و ة يعنيك ل ا م د ك ا م ة ا ل د ع و ة ه ي ي ه كل من بلغه من بلغته د ع و ة الرسول صلى الله ع ل ي ه و س ل م قال الله ل أ ن ذ ر ك م به ومن ومن بلغ إ ذ ن أ ي واحد تبلغ د ع و ة الرسول دخل في أ م ة الايه ا ل د ع و ة يعني الآن اليهود آ ن ا ل والنصارى اللي دعوة دخلين في أ م ة الايه دخلين في أ م ة ا ل د ع و ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في مسلم حديث أبي غريرة و ابي ل ذ ي نفس محمد د هريره لا يسمع من هذه الأمة يهودي ولا يسمع يهودي من بأحد هذه ص ثم يؤمن من لا بالذي إلا أهل ل كان ا ا ن به جئت فقوله امه الدعوه الى عموم الناس طب أ م ه ا ل إ ج ا ب ة ا ل ل ي هي مين ا ل ل ي استجابوا للرسول ا ل ل ي صاروا مسلمين وامه دون انقسموا لثلاث وسبعين ف ر ق ة ليه ل إ ن ي لو قلنا المربى هوا امه ا ل د ع و ة إ ذ ا كان اليهود احدى وسبعين فرقه والنصارى ثنتين وسبعين ف ر ق ة واحد وسبعين واتين وسبعين و أ ي ض ا ً تكون أ م ة ا ل د ع و ة بما فيهم من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على بر يكون الجميع ثلاثا وسبعين لا ثلاثا وسبعون فقد من أ م ة ا ل إ ج ا ب ة اللي استجابوا للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ن كلها في النار يعني تستحق النار لكن ممكن تدخل النار وتخرج منها ممكن ربنا يعفو عنها وواحده في ا ل ج ن ة وهي ا ل ج م ا ع ة على ما كان عليه أ ن ا يقول عليه الصلاه والسلام و أ ص ح ا ب ي رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن هذا يدلك على م ا على خ ط و ر ة ا ل أ م ر وان أ ن طرق ل ل ل ض ا متعددة أ طرق الضلال م ت ع د د ة ولذلك كما ذكر ا ل ص ن ع ن ي و رحمه الله إنه ليس انما ل م ر ا ا د ب ي كثرة الهالكين ن إ المراد بيان سعه ا ة أ ل اهل ل ل ل ض ا ساعة طرق أ الضلال و و ح د ة الحق هنا قال إ ي ه كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة يبقى نفس ا ل ق ا ع د ة اللي قعدناها ا في ا ل أ و ل ا ل أ ص ل المعروف ان طريق الحق إيه؟ واحد ل إ ن ث ل ا ث ة وسبعون ف ر ق ة هل مثلا سبعين في ه ل ا ك و ث ل ا ث ة ناجين هل مثلا ستين وثلاثه عشر لا ده و... اثنتان ي ن و ث وسبعون ف ر ق ة في النار و ف ر ق ة واحده ة ي الناجية هي ا ل ن ا ج ي ة هي التي في ا ل ج ن ة وهي ا ل ج م ا ع ة من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه إ ذ ن طريق الحق واحد لا يتعدد إ ذ ن من يزعم ويدعي ويقول ما في إ ش ك ا ل يا أ خ ي وبعدين الفرق دي ح ا ج ة ح ل و ة اوي و ظ ه ر ة ج م ي ل ة ل ي يعني أو ن ض ل ل إ س ل ا م دي بيقول من عنده د ي ب ي ح ي ودي ب ي ح ي هذه مشكله افه ل أ ن ه يا ترى هل الخلاف في الفروع أ م ا ل أ ص و ل م واحد يقول طيب من ت ع ك أ ب و ح ن ي ف ة المذهب الحنفي والمذهب الملكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي طب هو أربع مذاهب وما يترنهم الشافعية ولا المالكية يقول ولا لا لا يا أخي هؤلاء ليسوا فرقا فرقا فرقا الحنبلة هؤلاء هم كلهم ولا ولا لا واحدة اعتقد مالك هو اعتقد الشاب واعتقد احمد هو اعتقادهم جميعا لكن هذا منحن في الفروع لا في الأصول. وهذا نحى منحا في, في, في الفروع لا في الاصول يعني معناها ايه ان الخلاف ممكن يكون في الاصول في ا ل ع ق ي د ة في المنهج وممكن يكون في الفروع ا ل ف ق ه ي ة هل ذ الجميع مباح؟ ه أنه مكروف؟ لكن ا ينادي ق و ل إيه؟ ق د م ل والسنة بفهم سلف الأم الجميع مالك الشفع ك ت ا ب بفهم أبو حنيف م أ ح ا ل ج م ع ينادي بهذا النداء ويقول هذا الكلام والدليل على ذلك ما سمعتم ن كلماتهم اذا صح الحديث فهو مذهبي ولذلك إن شاء الله تعالى نعلي كاملا ما سبب الاختلاف بين العلماء أصلا؟ إن شاء درسا ما بين أخص سبب ولبعض العلماء جانب الصواب وقال قولا لم يقله الرسول ص ل ن الله م و عليه وسلم ة انا اعرف ان الموضوع في شيء من الصعوبه طريق الحق ا شيئا ل ي ما ان ل ق شاء الله ي ق ت ر ق ة ومتى لا تكون فرقه هل الجماعات فراء او ليست بفراء هذا إ ن شاء الله تعالى سياتي الحديث عنه بعد هذا ه هو ا ل أ ص ل الاول ا ل أ ص ل ا ل ث ا ن ي من هذه ا ل أ ص و ل ا ل م ه م ة التي على المسلم أ ن يعتقدها و أ ن يفهمها كذلك النجاه في اتباع الكتاب و ا ل س ن ة بفهم سلف ا ل أ م ة ا ل الكتاب والسنة ن ج ا اتباع في ف ب ه م سلف الأمة والمشهور عند الناس أ ن يقولوا الكتاب و ا ل س ن ة ويقول لك قائل أ م ا فيهما ك ف ا ي ة أ م ا فيهما غنيه ما ا ل ح ا ج ة لهذا الضابط الثالث أ و الشرط الثالث الذي زدتموه أ ق و ل لك هذا قيد مهم ولا بد من ه لما ل أ ن الجميع ينادي نحن نتبع الكتاب و ا ل س ن ة خاطب المسلمين قل لاي مسلم تعال أ ي واحد ينحو أ ي منحه يقول له ا ي ا رايك احنا ناخذ بالكتاب و ا ل س ن ة هيقولك ايه هيقولك على العين والراس أ ن ت تاخذ بالكتاب و ا ل س ن ة وما احنا ناخذ به نحن سناخذ بالكتاب والسنه ايضا ب أ الخلاف او ل ل الاختلاف أ و الشقاء انما جاء من فهم الكتاب و ا ل س ن ة انه يجي عند الكتاب ويقولك لا حاسب أ ن ت بتقول ايه معناها كذا لا لا لا ل مش معناها كذا أ ن ا أ ف ه م معناه ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ خ ر ى الحديث أ ن ت تقول معناك ذ ا ل ا ل ا لا أ ن ا أ ف ه م معناه ب ط ر ي ق ة ث ا ن ي ة إ ذ ا ا ل آ ن لو حكمنا أ ه و أ ن ا و آ ر ا ء ن ا في فهم الكتاب و ا ل س ن ة فكم ستكون المذاهب والاراء ولذلك مالك رحمه الله قال سبحان الله وكلما جاءنا رجل أ ج د ل من رجل تركنا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة حتى ن أ خ ذ بهواه أ و ن أ خ ذ ب ر أ ي ه يعني كلما ج ل ن ا واحد يقول لنا كلمتين في فهم الكتاب والسنه على ا ل عندك ي ك ل ا م جميل أ و ل يعني واحد أ ن ا ت ع ا ل ا س م ع ه معنى الحديث كذا تقول تمام كلام جميل وكلام موزون ومستقيم ياتي واحد يقول هذا ا ل كلام لا يصح ده معنى الحديث كذا وكذا طيب متى سيستقيم ا ل أ م ر إ ذ ا كان لي فهم ولك ف ا و أ ن ت تحاكمني إ ل ى فهمك و أ ن ا أ ح ا ك م ك إ ل ى فهمك فمتى يكون ا ل ا س ت ق ا ر إ ذ ا والله سبحانه قال ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول وهذا يعني أ ن الرد إ ل ى الله والرسول كافي يعني معناها مش محتاجين إ ن نجيب م ن ه ا اخر ل آ لكن هو ا ل إ ش ك ا ل في فهم هذا المنبع الكتاب و ا ل س ن ة ل أ ن بعض الناس يجي في هذا العصر يقول ك يا شيخ بس كتاب و ا ل س ن ة مش كل حاجه ليه أ ص ل تعال في الزمن تقدم ولزما ي ي ع ن ن و ك ب العصر و ل ز م ن ولزمن فالكتاب و ا ل س ن ة مش كاف وربنا قال ف إ ن تنازعتم في شيء ما قال قليل ولك ا فيه شيء جاءت ن ك ر ه وجاءت في سياق الشر ف إ ن تنازعتم في أ ي شيء فردوه إ ل ى الله والرسول إ ذ ا لم يكن الرد إ ل ى الله والرسول قاطعا للنزاع حاسما له فما ا ل ف ا ئ د ة في الرد إ ل ي انت لما جيت تقولي تجي ل أ ن ا عاوز ح ا ج ة أ ق و ل ك إ ذ ا ح ت ج ت ح ا ج ة روح لفلان إ ذ ا كان فلان مع الدهوش الجواب على طلبك ما الفائده في أن أدلك علي ر ان يقول إ ادلك ع ت الكتاب ا والسنة يقول يا سلام ده الكتاب والسنة نلاقي ا ب يقول ألف نجي نفهمهم ن ده ز علي وهنا ي رأي ه ر أ وإنت ليك、رأي. أ ق و ل من ر ح م ة ربك سبحانه وتعالى أ ن جعل قيدا ثالثا هذا القيد الثالث هو الذي يقضي الله به على ذلك النزاع والاختلاف والشقاء الواقع بين الناس وهو فهم ا ل ص ح ا ب ة الكرام ومن تبعهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن نقول إ خ و ة الكرام إ ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم الواحد منهم يصيب ويخطئ ا ل ص ح ا ب ة بشر يصيبون ويخطئون وليسوا بمعصومين وتقع منهم أ خ ط ا ء وتقع منهم ذنوب و م ع ا ص م لكنهم أ ف ض ل من غيرهم رضي الله عنهم اختصهم الله عز وجل بمزيد فضله فشرفهم ب أ ن صحبوا نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد ن ا ت ف إ ن الحي لا تؤمن عليه ا ل ف ت ن ة أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أ ف ض ل هذه ا ل أ م ة أ ض ر ه ا قلوبا و أ ع م ق ه ا فهما و أ ق ل ه ا تكلفا اختارهم الله ل ص ح ب ة نبيه صلى الله عليه وسلم و إ ق ا م ة دينه ت ع ر ف و ا لهم فضلهم واتبعوا اثارهم وتمسكهم بما استطعتم من أ خ ل ا ق ه م ودينهم ف إ ن ه م كانوا على الهدى المستقيم الواحد من ا ل ص ح ا ب ة ممكن يخطئ ويصيب لكن ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ا أ ج م ع و ا على قول ممكن يبقى خ ط أ يعني تاني أ ك ر ر ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن ممكن عمر بن الخطاب راض عنه يقول قول ويخالفه ابن عباس رضي الله عنه الحق يب ام عميق مع واحد من الاثنين ولن ا ينفع يب ام عن الاثنين فرمى مساله تضاف دين يقول, دي يقول, دي يقول حرام يداه يداه لكن إ ذ ا اجمع الصحابه على قول اجمع الصحابه على معتقد اجمع الصحابه على راي هل يمكن ان يكون الحق في خلافه الجواب لا لم ل أ ن الله عز و جل جعل إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة معصوما من الزيغ والضلال إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة ح ج ة معصوم من الضلال ومن الزيغ ومن الانحراف ما يجمعون على باطل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تجتمع أمتي على ل ض ا ل م ا ت ت ج م ع الأمة على ضلاله إ ذ ا كان أ ه ل العلم يقولون إ ن إ ج م ا ع بل كثير, كثير منهم يقول إ ن إ ج م ا ع مجتهد عصر من العصور ح ج ة يعني لو أ ج م ع المجتهدون في عصر من العصور على م س أ ل ة ابدا ح ج ة فكيف ب إ ج م ا ع الصحابه رضي الله ع ن ه لذلك أ م ر ن ا الله عز وجل باتباعهم قال الله عز وجل و ن ح ن ن ق ر أ س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم ما الفائده اهدنا الصراط المستقيم خلاص ما ح نريد ا ن الصراط المستقيم مش كل يقول ن ر ي د الصراط المستقيم السؤال ما ف ا ئ د ة صراط الذين أ ن ع م ت عليهم ليه ماهو الصراط المستقيم يدعيه الكثير كل يريده فبين الله عز وجل أ ن هذا الطريق المستقيم له ما هو واقع في أ ر ض ا ل ح ي ا ة وهو صراط هؤلاء الذين هداهم الله من قبل صراط الذين أ ن ع م ت عليه بمعنى أ ن ا ا ل آ ن لما أ ض ع لك مثال وذلك الفرق بين القيم ا ل إ س ل ا م ي ة وغيرها ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ة وغيرها إ ن ا ل أ خ ل ا ق عند أ ف ل ا ط و ن القيم عند أ ف ل ا ط و ن وما ش ك ل ه والمثل التي يرددونها أ م و ر خ ي ا ل ي ة أ م و ر خ ي ا ل ي ة ليست و ا ق ع ي ة لكن ا ل إ س ل ا م حينما ي أ م ر بامر ممكن يتطبع على الواقع يعني ا ل إ س ل ا م يقول لك وفاء تبور في س ي ر ة الرسول تلاقي الوفاء يقول صدق تبحث عن س ي ر ة الرسول تجد الصدق هكذا كذلك ربنا قال اهدينا الصراط المستقيم واحد يقول طيب هو الصراط المستقيم لحد هدي إ ل ي ه حد مش عليه من عاوز م ش ي على الطريق زي بالضبط ا ل ي راح يسافر أ ي طريق راح يسافر إ ل ى السعودي مثلا ه ا ي س أ ل و ا لي الناس بتمشي الزاك صح ولا لا ولا هيطلع هو كده لطريق لوحده مش ب ي س أ ل كيف سلك السالكون و إ ذ ا تعدد السالكون ي س أ ل ما أ خ س ر طريق الطريق المختصر ف ي ه ما آ م ن طريق إ ي ه آ م ن طريق شديد أ س ئ ل ة كذلك الصراط المستقيم قال الله صراط الذين أ ن ع م ت عليهم يعني هذا الصراط صراط الذين أ ن ع م ت عليهم يا رب الذين أ ن ع م ت عليهم سلكوا الصراط إ ذ ا من سلك صراطهم فهو س ل ك للصراط المستقيم ولا بد بفضل الله تبارك وتعالى ومن المنعم عليهم؟, المنعم عليهم المهتدون الذين تعلموا العلم النافع والعمل الصالح وهم من المذكورين في قوله ومن يطع الله والرسول ف أ و ل ئ ك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيق لذلك ليس من عجب ام رايت بعض المفسرين يفسر قوله صراط الذين انعمت عليهم تعرفوا فسروها بماذا قالوا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي هو ذي مش كل الذين انعم الله عليهم لا الذين انعم الله عليهم اعم لكن هم لهم مغزى لهم فقه لان ل الروافض خارجون عن الصراط المستقيم ب ا ل آ ي ه ولذلك استدل اهل السنه ب آ ي ه الفاتحه على صحه خلافه ابي بكر وعمر وعثمان طبعًا وعلي رضي الله عنه يرون ان الخليفه علي فقط الشعر روافض امامه ابي بكر باطنه وامامه عمر باطنه وعثمان باطنه اما الامام الصحيح امام تعليم طيب ربنا قال صراط الذين أ ن ع م ت عليهم وربنا قال أ ن ع م الله عليهم من النبيين و... ومن ا ل ص د ق ي و صديق ا ل أ م ة أ ب و بكر اما هو داخل ولا مش داخل طيب ربنا امرنا أ ن نتبعه و أ ن نهتدي بهداه اذن هو إ م ا م ولا ليس ب إ م ا م هو إ م ا م اذا يصلح أ ن يكون خ ل ي ف ة للمسلمين ولا لا يصلح يصلح لذلك فخلافته ص ح ي ح ة لذلك نعتقد أ ن الروافق ليسوا على الهدى المستقيم وهم, وهم من فرق الضلاله وليسوا من الفرقه الناجيه المحفوره ر ة يعني من العلماء ا أخرج ا ف من الثنتين طب الرواسب عقيدتهم يرون أ ن ا ل ق ر آ ن محرف و أ ن المصحف الذي بين أ ي د ي ن ا منقوص و أ ن فيه مصحف اسمه مصحف ف ا ط م ة ويرون بالبذاء على الله يعني ربنا ممكن يعلم شيء يقول شيء وبعدين ي ل ق ى عنه ويكفرون جماهير ا ل ص ح ا ب ة ويقولون ب ع ص م ة ا ل أ ئ م ة و أ ن ه م يطلعون على الغيب وما إ ل ى ذلك طب هذا كلام يقوله مسلم هذا الملة قول أصلا يخرج من الملة أصل لذلك بعضهم ليسوا داخلين أ ص ل ا ً في ا ل ثنتين و ا ل سبعين ف ر ق ة حتى يخرجوا هذا ي د ل ق على خطر ا ل م س أ ل ة والعجيب أ ن بعض الناس سئل عن ف ر ق ة الروافض يقول إ ي ه والله الخلاف بينا وبينهم هم ب ق و ل و ا ان المصحف اللي ما بين الدفتين ما بين ا ل ف ت ح ة ل س و ر ة الناس هو القران آ ن ب ق و و ل دي ا ل ق ر آ بس الخلاف بينا وبينهم إ ن ن ا بنقول هو دي ا ل ق ر آ ن بس انهم ب ق و ل و ا ا ل ق ر آ ن في زياده ويعني الخلاف دي خلاف صغير يقول الخلاف ب ي ن ه وبينهم خلاف محدود إ ن ن بنقول ا ل ق ر آ ن من الفتحه للناس و ه م ي ق و ل و ا د ه ا ل ق ر آ ن مش كدا بس د ه ا ل ق ر آ ن في ز ي ا د ة مع أ ن أ ه ل العلم ي ص ر ح و ن أ ن من قال إ ن في ا ل ق ر آ ن ز ي ا د ة أ و نقصان اعتقد في ا ل ق ر آ ن ز ي ا د ة او نقصان هو كافر, كافر. ل أ ن ه بذا يدعي عدم حفظ الله ل ل ق ر آ ن والله قد وعد بحفظ ه إ ن نحن نزلنا الذكر و إ ن له لحافظون انت تشعر ب ا ل غ ص ة و ا ل ص ع و ب ة طبعا أ ن ا ما أ ر ي د التصريح ب ا ل أ س م ا ء لكن هذا لرجل يعني مشهور ومنمق لذلك تتعجب حينما ترى أ ن ه م يريدون الدمج بين المذهب السني والمذهب الشيعي في ا ل أ ز ه ر ويسعون جاهلين في أ ن يقربوا بين ا ل س ن ة و ا ل ش ي ع ة قائلين إ ن الخلاف بينهم في الفروع والخلاف لا يضر واختلاف ا ل ا م ة ر ح م ة فما قولنا هذا خطر شديد أ م ر عظيم ن س أ ل الله عز وجل أ ن يسلم بلادنا و أ ز ه ر ن ا منه فضله وكرمه ولذلك منذ زمن طويل ا ل أ ز ه ر أ و ل ما ن ش أ نشا, نشأ على المذهب الشيعي أ ص ل ا في ب د ا ي ة ا ل أ ز ه ر في ا ل د و ل ة ا ل ع ب ي د ي ة ا ل ف ا ط م ي ة كان بدايه شيعا وبعدين جاء بعد جاء ذلك في ع د صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي ثم الظاهر بيبر الصغير أ خ ل ق و ا ا ل أ ز ه ر خالص م ع ل ي تعليم في الاصل وبعدين حول و ا ا ل أ ز ه ر من المذهب الشيعي إ ل ى المذهب السني ثم وصل فيه ووقع فيه ما وقع من ق ض ي ة اتباع الشاعره وما إ ل ى ذلك الشاهد من ذلك ان ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى وعي إ ذ ن الذي نريد أ ن نصل إ ل ي ه أ ن فهم السلف الصالح قيد مهم لا بد منه ليس المرد السلف التعصب ولا التحزب وله زي ما بيطلع في هذه ا ل أ ي ا م حزب النور ولا حزب أ ي حزب من ا ل أ ح ز ا ب ليس له مراد إ ن م ا المراد ب السلف الصحب الكرام والتابعون لهم ب إ ح س ا ن أ ص ح ا ب القرون ا ل ف ا ض ل ة الثلاثه ليس تعصبا ل ف ئ ة ليس تعصبا ل ف ر ق ة يعني ن ش م ع ل ه ا ان ه ج م ا ع ة الموجودين في ا ل ق ا ه ر ة ولا الموجودين في ا ل س ع و د ي ة لا دومنا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 خالدين فيها أ ب د ا ذلك الفوز العظيم وهنا ل ط ي ف ة في ذ ك ر تحتها بدون م ن مع أ ن ه ا م و ج و د ة في ن س خ ة أ و في ن س خ ة أ خ ر ى من المصاحف فقد ذكرت ع ل ة ذلك من قبل كذلك أ ي ض ا في قول الله سبحانه ف إ ن آ م ن و ا بمثل ما آ م ن ت م به فقد اهتدوا يعني تعاوز تأمن تأمن تأمن فإن آمنوا بمزاجك بهواء لا بمثل ما آ م ن ت م به زيد م ع ا ف مثل إ ي م ا ن ك م فقد اهتدوا و إ ن تولوا ف إ ن م ا هم في شقاء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله سبحانه اتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ه فنحن م أ م و ر و ن باتباع سبيل من أ ن ا ب إ ل ى الله ولا شك أ ن ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله ه ع ن منيبون م إ ل ى الله عز وجل إ ذ ا إ خ و ت ي الكرام حينما تسمع هذه ا ل ك ل م ة التي و ل ل أ س ف الشديد ترددت في هذا الزمان من أ ش ي ا ء من أ ط ر ا ف ع د ي د ة ومن اتجاهات ع د ي د ة حتى صا ر ا ل ص خ ر والجدل حول هذا اللون وحول هذا المسمى ولم يكن هذا من قبل لكن كثيرا من المغرضين أ ر ا د و ا لهذه ا ل ت س م ي ة الكيل ولكن الله عز وجل متم ن و ر ولو كره ا ل ك ا ف ر و بقيت ك ل م ة ا ل س ل ف ي ة ك ل م ة ا ل آ ن يعني كتير من الناس بتخاف منها كتير من الناس بتقول يعني ايه س ل ف ي ة عايزين نعرف ه وخلاص كله بيعمل ا ل س ل ف ي ة هم م ك ا ن ه في ن ا ل س ل ف ي ة هذا يحتاج لتدقيق نظر ا ل س ل ف ي ة يا ا خ و ا ن ا ليست ج م ا ع ة بمعنى المفهوم الخاص اللي هو المفهوم عند الناس يعني مثلا ما نقول في ج م ا ع ة موجوده اسمها ج م ا ع ة التبليغ والدعوه في جماعه اسمها جماعه الاخوان المسلمين جماعه الاخوان المسلمين يقولون احنا جماعه و ل ي ن م ش خلاص م ع ر طيب جماعه التبليغ نفس الكلام و ل ي ي مؤسس اي جماعه من الجماعات اما السلفيه ليست جماعه يعني السلفيه مهمش مجموعه كده جماعه تتبع جماعه فلان وعلان وليبقى م ع ه ا ق و الجماعه واللي مش م ع ه ا ي ب ر ا ج م ا ع لا ا ل س ل ف ي ة و ف ه م هذه الجمله ة ا ح ف ظ ا بارك ا ل ل ل ه فيه ا س ل ف ي ة هي الاسلام إ س ل م المصفاء ل ف ي هي ة ل ل إ س ا المصفى فمن كان إ س ل ا م ه صافيا فهو سلفي و إ ن لم يتعصب لحزب من ا ل أ ح ز ا ب لن تتبع حزب كذا ولا تتبع فلان ولا ع ل ه لكن انت بتقول ك ت ا ب و ا ل س ن ة فمفهمهم ا ل ز ي ا ر ا ب ا ل ف ه من المعصوم م طيب فهمه المعصوم فهم ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله عنهم إ ذ ا اتفقوا و إ ذ ا اختلفوا نتخير من أ ق و ا ل ه م ولا نخرج عن أ ق و ا ل ه م يعني إيه ك ل ا م يعني أنا تكلمت ان إ ذ ا أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة ما ينفعش و احد يخرج عن ادري ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله قال له قائل أ ن ت تقول إ ن ا ل إ ج م ا ع حجه وبالذات إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة ما الدليل على ذلك قالوا ظل الشافعي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن كله حتى يستخرج الدليل ف أ و ق ف ه قول الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ن و ل ه ما ت و ل ه ونصله جهنم وساءت مصيرا ربنا قال ومن ََ يشاقق َُ الرسول ََُّ يعني يجعل نفسه في شق ويجعل الله في شق ويجعل الرسول في شق د ر يجعل ن ف س هذا ف لا ش و ل ل شك اوي يجعل شئ هذا أ ن ه محرم لكن الله عز وجل لم يذكره وحده انما قال ويتبع غيره سبيل المؤمنين يبقى دي مؤثر ولا مش مؤثر. مؤثر ان يصلى جهنم إ ذ ا ذ ل ت ا ل آ ي ة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ومن أ و ل المؤمنين و أ ع ل ى المؤمنين إ ي م ا ن ا هم أ ص ح ا ب النبي ا ل أ م ي ن رضي الله عنهم على أ ن السلف ليس خاصا بالصحابه و إ ن م ا هم ا ل ص ح ا ب ة و ا ت ب ع و ن لهم ب إ ح س ا ن ل سيما في القرون ا ل ث ل ا ث ة ا ل ف ا ض ل ة إ ذ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خيركم قرني ثم الذين يلونهم القرن الثاني ثم الذين يلونهم هؤلاء هذه ل ا ه فيهم الخيريه بفضل الله تبارك وتعالى إ ذ ا حينما نقول هكذا تكون ا ل أ م و ر و ا ض ح ة ما نقولك تعالى ت ع ص ب ل ج م ا ع ة ولا ت ع ص ب لحزب ولا لفكر لا أ ن ت ما دمت تتبع الكتاب و ا ل س ن ة وفهم ا ل ص ح ا ب ة واحد يقول يا أ خ ي طب ما في حاجات ماكنتش ك ايام ا ل ص ح ا ب ه هم يكلموا فيها اصلا هو احنا ن ت ك ل م فيه ا مش بنتكلم في امور الشريعه هو احنا بنتكلم في امور الدنيا ما انت ده لو اخترعتوا طياره ولا اخترعتوا سياره ايه الاشكال هو احنا بنتكلم عن كذا اصلا ل ش بنتكلم عن امور أ الدين ن ا الأصلي قل من حرم ز ي ن ة الله التي أ خ ر ج لعباده والطيبات من الرزق ولذلك هناك ق ص ة ج م ي ل ة أ ذ ك ر ه ا أ ي ض ا وكانت سبب ت و ب ة أ م ي ر المؤمنين في ع ص ر كانت سبب ت و ب ة ا ل و ا ف ق ت و ب ة ا ل و ا ف ق طبعا أ م ي ر المؤمنين في العصر اموت ومعروف ه ذ ا ا ل و ا ف ق معروف إ ن ا ل و ا ف ق وكذلك آ ب ا ؤ ه أ و بعضهم شدد النكي على أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في م س أ ل ة ا ل ق ر آ ن إ ذ زعم هؤلاء يعني زعم الواثق ومن معه أن ان ل ق ر آ مخلوق ا ل ق ر آ ن مخلوق وقدموا ا ل م ع ت ز ل ة ودي ا ل م ش ك ل ة إ ن يقدم في عصرنا م ل ع ص و ر أ ه ل البدع واحد مبتدع هو لقبله ي مبتدع هو الذي يقدم لذلك ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله وولي ايذاء شديدا وجلد رحمه الله وسجد وديس عليه ج ا ء لهذه ا ل د ا ب ة و م ر ق د ه تدوس على ا ل ا م ن ا ح م ه الله ويجلد ه جلدا شديدا وثابت ه و على الحق ويقول هاتوا لي شيئا من كتاب الله من س ن ة رسول الله أ ق و ل به ه ا ت و لي آ ي ة هاتوا لي حديث وانا أ ق و ل به ي ج ل د و ارجع يا أ ح م د ارجع يا أ ح م د وثبت بفضل الله تبارك وتعالى وثبته م ن ه ا أ ع ر ا ب ه قال له يا أ ح م د إ ن م ا هي نفس ا ل و ا ح د ة أ ن ت إ ن لم يقتلك الحق فانت ميت فمت على الحق وعش ي على الحق والناس سيكتبون وراءك ما تقول فاتق الله فيهم فبكى الامام احمد وقال ما شاء الله ما شاء الله و غ ا ل ب من كان معه ترك ق ل ن ا معذور و ا ل ف ت ن ة والسياط فلا واحد صد مبتلى إ ل ا من أ ك ر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن لكن انا احمد الا وانا أ ل ا خ ر ما قلتش الحق تبقى م ص ي ب ة الشاهد اني رجل, رجل أ ي ض ا أ و ذ ي في الله بسبب هذا فبعدما آ ذ ا ه الواثق وتركه في السجن ف ت ر ة ك أ ن ه تذكره يوم هل نجيب الراجل اللي احنا كنا سجناه دا لما نشوف طبعا هو بيراد منها ي أ ه ل ا ل س ن ة هذا الرجل و أ م ي ر ا ل م م ؤ ن ن ي ي ب ر ا ملهب المعتزل وياراء ب م ل ه ب ا ل ج ه م ي ة والقول بان ا ل ق ر آ ن مخلوق وطبعا مقدم أ ه ل البدع كاحمد بن أ ب ي د و ا ك فخرج هذا الرجل من السجن وهو شيخ عالي له في العلم فقال السلام عليك يا أ م ي ر المؤمنين و ر ح م ة الله وبركاته فلم يرد أ م ي ر المؤمنين عليه السلام مرضش ع ل السلام فقال له يا أ م ي ر المؤمنين ما أ ح س ن ت ا ل أ د ب مع ان ل ل ولا مع رسول الله ه مع إ الله يقول و إ ذ ا حييتم ب ت ح ي ة فحيوا ب أ ح س ن منها أ و ردوه فرد عليه حينئذ وقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. انظر ل ل الله س ا وبركاته ا م ورحمة ماذا تريد وماذا تعتقد ويقول لاحمد بن أ ب ي دواد إ م ا م ا ل ب د ع إ م ا م الضلال فقال له يا أ م ي ر المؤمنين أ ن ا مسجون منذ ف ت ر ة ط و ي ل ة لا أ ج د م ا أن أ ن ظ ف به نفسي و أ ز ي ل عني ا ل ن ج ا س ة وكنت أ ص ل ي بتيمم دعني حتى أ ت و ض أ و أ ص ل ي لله سبحانه وتعالى فترك حتى تطهر و ت و ض أ وصلى فلما قضى الصلاه ة الأذان、ففضل. الحمد ل ل رب ا ل ع ا ل وصلى م ي ن ا ل ل على ه ن ب ي ن ا محمد و ع ل ى آله وسلم تسليما أما كثيرا بعد ف أ ق و إخوة ل ل أيها ا ك ر ا هذا الرجل أخرج من السجن من أهل العلم م من من وهو أهل أخرج فلما لقي هذا الرجل الواثق وهو امير المؤمنين وقتها وطلب منه ان يتطهر ويتوضا ويصلي ثم خل ى سبيله فقال له رد على ابن ابي ذؤاد فقال له الكلام لي يا امير المؤمنين انا لك كلا فقال له الكلام لك تكلم فقال لابن ابي ذؤاد انظر الى هذا العالم بهذا الفقه هو امام أ م ي ر المؤمنين الذي سجن ه ولربما قتله يعني الممكن يقتله وربما سيهم بقتله فقال له الذي تقول به من أ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق قاله رسول الله قال لا قاله أ ب و بكر قال لا قال قاله عمر قال لا قال, قال قاله عثمان قال لا قال, قال قاله علي قال لا قال أ ق و ل لك علموه أ و جهلوه يعني هم عارفين ا ل ق ر آ ن مخلوق كانوا عارفين ولا مش عارفين إ ن قلت علموه علموه وسكتوا عنه يسعوا ف ي بس ت كما ل فيه طيب تتكلم علموه تتكلمين ك و و س وسعه وإن قلت جهلوه ابن قلت لكع فيا لكع, ابن لكع يقول له ذلك وأمير يا لك و امير وتدعي رسول يجهله أن وأن الله أبا ر وعثمان ل يجهلونه المؤمنين و ك أ ن م ا كان في سكر ف أ ف ا ق و إ ذ ب أ ب ي د ؤ ا ه أ ح م د بن أ ب ي د ؤ ا ه وقد خرس ل س ا ل ه لا يجد نطقا ه وحلهال وخلاص إيه الهال و إ م ا علموا و إ م ا جاهلوا طب هم علموا ما ت كلموا شبسكتوا ثم تسكت طب هم جاهلوا هم جاهلوا انت علمت يعني أ ن ت أ ع ل م من رسول الله فدخل أ م ي ر المؤمنين مكانا عنده في الدار ثم وضع ثوبه في أ س ن ا ن ه أ و على لسانه و يقول يا لكع بن لكع تقول شيئا وتدعي ب ان رسول الله يراجع الكلام ثم خرج وقال أ خ ر ج ه ذ ا عني واعطوه شيئا أ م ر ب إ خ ر ا ج ه وصرفه من بلادي بدون إ ذ ا ء ثم منذ هذا الوقت تاب من هذه ا ل ب د ع ة وما صار يمتحن أ ح د ا من أ ه ل ا ل س ن ة بفضل ثبات هذا الرجل وكلمته الحقه في بيان اتباع ا ل منهج منهج السلف الصالح رضي أجمعين الله عنهم أجمعين. عقولنا ق ا ص ر ة انت لي قول ون ا لي قول و ت ا ل ت لي قول لكن ا ل ص ح ا ب ة الايه عاينوا التنزيل وسمعوا من الرسول ا ل ت أ و ي ل فهم أ ح ر ص الناس و أ ع ل م الناس بالحق ولذلك جاء في السنن من حديث العرباض بن س ا ر ي ة رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ب ل ي غ ة وذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة مودع ف أ و ص ن ا فقال عليكم بتقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ة وان إ ن ع د حبشية ي ع ي وإن كان عبدا ح ب ش ي ة ف إ ن ه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي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 ذكر الشاطبي رحمه الله ذلك لما قال ل أ ن س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين بعده اما أ ن ه ا سنته ص ر ي ح ة يعني إ ن ه م لما قالوا الكلام دا هو كلام الرسول فعلا يعني هم ا سنتهم ت ب ه م يا اما سنه الرسول أ ص ل ا فهم ي أ م ر و ن بسنته و إ م ا أ ن ه م فهموا ذلك من سنته يعني اثنين من حاجة يا إ م ا ل هما قالوا هي ا ل س ن ة نفسها كلام الرسول لكن هما ق ا ل و ا بقولهم نسبوه إ ل ي ه م وهو قول الرسول يعني ل م يرفعوه و إ م ا أ ن ه بما فهموه من سنته صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم و ت أ م ل التعبير عضوا عليها بالنواجذ شفت واحد ج ا ي يخطف منك حاجه وتعض ت عليه عضوا عليها بالنواجذ هكذا عض على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنه الخلفاء الراشدين المهديين بعده صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال الاوزعي عليك باثار من سلى وان رفضك الناس واياك واراء الرجال يعني لا تتبع آ ر ا ء الرجال و إ ن م ا اتبع آ ث ا ر من سلف فمعهم الحق بفضل الله سبحانه وتعالى والسلف في ا ل ل غ ة معناها ل م ت ق د م والخلف معناها ل م ت أ خ ر لكن المعنى المراد السلف هو الذي يقتدي ب ا ل ص ح ا ب ة والتابعين لهم ب إ ح س ا ن ولو كان في آ خ ر الزمان والخلفي من ترك اتباعهم ولو كان في متقدم الزمان يعني لو واحد من خ م س ة قرون وما بيتبعش ا ل ص ح ا ب ة و ا ل ت ب ع ي ن يبقى من السلف من ا ل خلف طيب انت يا خلف انت في الاصل خلف او متاخر لكن انت تتبعهم انت منهم من السلف والسلف ا ل ن س ب ة اليه ا ش ر ط وليست ادعاء ليست د ع و ة وانما هي ح ق ي ق ة أ ل ا فليدع المدعون ما يدعون ف إ ن ه م و إ ن انتسبوا إ ل ي ه ا بما يريدون ف ل م يكونوا لها محققين و إ ل ي ه ا بحق منتسبين إ ل ا إ ذ ا كانوا على منهجهم سائرين زي زي اللي يقول أي شيء يقول لي ليقول اللي أنا بحب النبي صلى الله الله النبي ولا لابد يقول صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بحب النبي؟ تكفي ولا لابد من بحب بحب عليه كلمة تكفي الاتباع لا بد من الاتباع و اقول ح د ي لك من من السادة لابد من الاتباع أقول أ ي ض ا حتى أ خ ت م ب إ ذ ن الله تعالى إ ذ ا ر أ ي ت خطا من بعض المنتسبين إ ل ى هذا المنهج ف ا ل خ ط أ فيهم لا في المنهج فالمنهج معصوم لكن ا ل أ ت ب ا ع يخطئون يعني الكلام يعني ا ل آ ن يا ا خ و ا بارك الله فيكم نبي واحد انظر لحال المسلمين يقول إ ي ه ممكن واحد يقول ك يا أ خ ي شوفت المسلمين بيعملوا إ ي ه هل معنى كده إ ن الخلل في ا ل إ س ل ا م أ ب د ا ولذلك نحن نقول لغير المسلمين إ ي ه لا ترموا ديننا ب أ خ ط ا ء المعتنقين ل ا حاكموا ديننا بالمنهج شوفوا كده في ا ل إ س ل ا م قلموا في الكتاب والسنه ل تجدون خطا هل تجدون خلطا كذلك منهج ا ل س ل ا ه هو منهج ا ل ص ح ا ب ة و ا ل ت ب ع ي ن لهم باحسان المنهج الذي س ا د ب ه هؤلاء ا ل أ م م والشعوب في كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى إ ذ ا لو في خلل من الشخص نفسه يقول ج ي علي وقولك أنا جماعة و لك أ ن ا من ا ل س ل ا ه ويجي لخبط يبقى الخطا ل ب عنده هو ل خ ط أ عنده هو جماعة يشكلوا نفسهم ي ب و ح ي ز وبعدين نبصهم تركوا المنهج ما لنا ولا هم المناجم ع ص و ب غ ا ل ب على الجميع هذا مهم لذلك إ ذ ا حفظت هذه ا ل ك ل م ة أ ن السلفي ة معناها ا ل إ س ل ا م المصفى زال عنك ا ل إ ش ك ا ل وعلمت أنه الذي ان الذي يقول بذلك لا يدعو إ ل ى ت ع ص ب ي ة ولا يدعو إ ل ى نعارات ولا إ ل ى ح ز ب ي ة ولا إ ل ى ق و م ي ة و إ ن م ا يدعو إ ل ى ترك التحزب وانما يكون الاجتماع على الكتاب والسنه قال الله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم إ ل ى الله وقال الله, من الذين وقال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين ثم قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بهذا إخوتي من أ ص ل ي ن أ و من قاعدتين بشيء من الاختصار و ا ل إ ي ج ا ز أ م ا ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى فهي من يقول طريق الحق واحد الطريق إ ل ى الله واحد والحق لا يتعدد ايه الدليل و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا س ب ل والدليل كلها في النار اي الثلاث وسبعون ف ر ق ة ث ن ت الا ن وسبعون فرقة في ا ن ر إلا و ا ح د ة التي هي الباقيه من الثلاث والسبعين وهي ا ل ج م ا ع ة ما كان عليها انا و أ ص ح ا ب ي و ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة أ و ا ل أ ص ل الثاني ما هو ا ل ن ج ا ة في اتباع الكتاب و ا ل س ن ة بفهم السلف الصالح أخوتي الكرام بقيت قواعد وأصول أعلم ونسأل الإخلاص قواعد والله وفقنا وإياكم ويرضى وإياكم والسداد والقبول بقيت تعالى تعالى الحديث عنها في يحب يرزقنا الكرام الله عنها الدرس المقبل هذا والله تعالى أعلم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ونسأل الله لمن نرجع بإذن أن يرزقنا وإياكم الإخلاص